بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل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 والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أنه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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا. والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك 129-للذين اتقوا عند ربهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 120-الذين يقولون ربنا تَنَا ذُنُوبَنَا فَغِفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ والملائكه واولو العلم قائنا للقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الإسلام.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 مَن أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَن مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن, تشاء وتذل من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 قُلْإِ قُ تُم تحبّونَ اللهه فَتَّبِعون يحبِبَكُم الله فَتَّبِعون يُحبِبَكُم اللهَّ وَيَغْفِ لَم ذُنوبَكُم واللَّهُ غَقُور الرحيِيم قُلْ الأطيع اللهه وَرَّسون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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم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 وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يُلقُونَ أَقُلَامَهُمأَّهُمْ يَقُلُ مَريَم وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يَاقْتَصمونون إذ قَاة الْمَلائكَةُ يَا مَرَمُ إِ اللَّه يُبَششرُكِ بكَلِمَةٍ مِن إِ اللَّه يُبَشِّركِ بِكَلِمَةٍ مِنه اسمُهُ الْمَسِيحُ عسَابنُ مَرِييَم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 وََّ إلَ ي مَرُجعكُمْ فَأحكُم بَيينَكُم فَأَحْكُم بَييننَكُم فيِي مَا كُتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون فَأَمَّ الذيذينَ كَفَروا فَأعَدِّبُهُم عَذاادًا شَديدَم فِي الدُّنَْاوآافِرَ وَما لهُم مِ الن صِرم وَأَمَّ الذيينَ آمَنواعَعملِلوا الصَّالِحَاتِ فَيوَِّيهِم أُجُورَهُم.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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تتحجونَ فِي مَا لَسَ لَكُم بِل وَلَّهُ يَعلمم وَأَنتُم لا تلَون مَا كانََ إبرهمُ يَهود يَو وَل نَصران وَلَِ كََ حَنفًَا مُسلِمام حَنفًَا مُسلِْمَ وَماَا مِنَ المُشِكين إِ أَل النَّاسِ بِإبراحمَ لََّذينَ التَّبَعُوه وَهذ النَّبِ وَهذ النَّبِيّ وََّذينَ آممَنوا وَلَّهُ وَلِيُ المُؤمننين وَالدَّ الطَّائِفَةُم مِنْ أَهلِكِتابابِ لَ يُضِلُّونَكُم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 بَآمِنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَهَارًا وَجْهَ النَّهَارِ, وجه النهار وَاذْكُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هدى الله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 والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تمنه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 Qal fəşhədən, və nə məqəm mənə şəhidin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 124-فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 125-ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 126-ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 121-وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 122-ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولا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 129-وما الله يريد ظلما للعالمين 120-ولله ما في الزماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 121-كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.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 يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفو الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ لغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون ليس سواء من اهل الكتاب امه قائنه يتلون آيات الله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 122-إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 123-مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 141-يمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 142-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا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 وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 121-وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم 122-إذ هم الطائفتان منكم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 بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلئن تصبرون وتتقوا ياتكم من فورهم هذا وياتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ الله إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ العزيز الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا 148- ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 149- ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 تَمِرُّ رَبُّكُمْ وَجَنَّهٌ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فعلوا فاحشة 129-وظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 126-والله لا يحب الظالمين 127-وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 128-أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه, فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ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 ثواب الاخره نؤتيه مننا وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 124-بن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 125-بل الله مولاكم وهو خير الماصرين 126-سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله, بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ 141-حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 142-منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 129- ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اِتُصَائِدُونَ وَلَا تَلْنُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَةٍ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَ زَلعَلَْكُم مِ بَعْدِ الْ الغَنم مِ أَمَنَةَّ عَاسَ يَغُشَاقَائِفَةً مِنْكُمْ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 يخفون في أنفسهم لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ياأَُّهَاَّنَ آمَنُ لاَا تَكُوا كَ الذيينَ كَفرَر وَقالوا لِإخْوَانِهِمْ وَقالوا لِإخْوَانِهِمْ إذَا برََبُ فِي الْ الأرْرضِ أَوْ كانوا غُزَّلَّ كَانُوا وَيدَنَ مماتاتُ ما وَمَا قُتِلُ بَجعَلَ اللهَّهُ ذلكَِكَ حَصَةَ فِي قُلوبِهِمْ واللَّهُ يُحِي وَيُميتُ واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ بَصِيين وَل إِ قُتِلتُم فِي سَبيل اللههِ أَومُُم لموْوفِرَةٌ مِ اللَّهِ وََحْمَهاَا لنغْفِرَةُم مِنَ اللَّهِ وََحْمَةُ خَيرٌ مَِّا يَجمعون وَل إِ مُُم أَوْقتِللتُم لَ إلَى اللهَّه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 قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الذين وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا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 119-قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 110-ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 111-فرحين بما آتاهم الله من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 ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الامنياء ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عَهِدَ الينا الا نؤمن لرسول الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِذ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عننا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 وَإِل تَصْبِروا وَتَتَّقُ فَإِ ذَلِكَ مِنْ ععَزْمِأُمور وَإِذَّ خَذَ اللَّهُ مثَاقَ الذي نَ أُوتُ الْكِتابابَلَتُ بَيِّنُ النَّهُ لِنَّاسِ وَلَا تَكتُونَ فَنَدَذُهُ وَرغُهُورِهِمْ وَْتَرَوا وَشْتَرَوا بِه تَمَنَ قَلِيلَ فَبِكْسمَا يَشْتَرُون. لا تحسبن الذين يطرحون بما أتوا ويحبون أن, يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 والارض ربنا ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته